ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 وَمَا أُنِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عن إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اصْتَدَعْتُ وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ أعيد بالله أنفسنا جاء بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل العبان أي عاشقين عاوى عياد قال تعالى أن يحويلوا إلى مدينا وأرسلنا وان دره إلى مدينة في المدينة أخاهم ولا القوت بانوا دره شعيبا قالوا يحويل يا قوم قومي قيغيو وعبدوا الله إله العابد ما لكم مالهدين من إله إله مالهدين ضيره وإله أنهين ولا تنقصوا المكيات وأن هذا ملك يتعيس وذرعان وأن هذا إله كلي إلا عابدوا يتوثيرك أي ملك الشعائع لك للدنايان وقلوه البعض na iyo al-boqoreedysa waxba ay khaas lahayd macaasiin kuwaani waxay ku horeeyeen oo mar walba Ilaahay uu النسقامين sheegay inuu rasuulkiisa ka raaway in ay dadka wax ka nusqaamin jireen oo ay dadka dibi jireen oo ولا ka u كلها jireen suuratul arraf oo inay ku sabareen dadka miyad wadawalba u ما حاضر حق الله غنى الصقام لسان إلهي فور بين فيه وإن أنا وأخاف وأن عبصني يا عليكم تشي عذاب يوما مال عذابك عذاب قوم سيد إذن حريرين أو معرض على القنا إذن غيري مال كصن إذن كعب صني يا عذابك ث إلهي كعب صلا أنت إلهي عودانه ضنا ضكر حق الله مالها كجرد عينه في وحاء إلهي سبحانه وتعالى جني سلوق جلا إلهين عباية لليجيم يدوه عن تدح لاجود درن انا مخلوقة لا اسكى الهي حقوده فبد الىه سيك سوع عبده وصلاه دي يصوم كي يذكر دي يحج وهو البا إله لها وخيرها خيرها ادلتي ما لكن اددك حقودي ما لكا دحا وهو سدوي كا غبنيه باي باي انا وخا دليل حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنان امه دنن مفلسين تقول لها و رسول الله عليه الصلاه والسلام تدريون فينا مفلسكو وانقان ناوي دهينا واروحا لا يدي له ولا مطاع العرب ما يستوه واروحا لا يستوه واروحا مرمو سلاسة رسول صلى الله عليه وسلم حيوه المفلسكو ما أمضى لها كاف وحاوي مفلسكو واروح قيامة إيمانية من يأتي يوم القيامة بالصلاة والذكاة والصيام واروحا لقاح ربيب السنة لكي يقول له إيمانية قدنا انتا قمع كائنا ويأتي وإيمانية وقد شبتم هذا يسوه كان عاي وضربه هذا كان وقراعي وصفاك الدمه هذا كان الليك بوك كانوا مبودي لامور الله وأكل ماله هذا كان حوالي يقعون وقذف هذا كان بامبو كشرق اشتقوا انت فتو ضربه يا سلام ابو امام هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من تدكب على الوقع منه يا, يا حسناتي فلادي إسلام يوحب لي بذا خيره فإن فنر بي رسول الحديث لما أطمرك حسناته عبادتي يا حسناتي في قبل أن يقضى ما عليه يقول لها انتا لقد ما يصنن أخذ من سيئات الشاخري كان حقا قولها الله سواء قاد إياه دم بيسي استقع للدرسارة إياه ثم طريح في النار يقول رسول الله ونعوذ بالله خسارك أبدا من الجحروح سلاة ديسي دذكاله أي جنة حق لكن حق بني أدام كبسان إرالنوه أو أنت يجوز حقه, آخره. روح روح روح روح نصي نصي حقه على آخره تقطه أو قيامه تقطه هنا يحقاقه تروح روح النحيم الرع والبوحوي النفس النفس حطام بيض مرك مركو ليه عيني أمري أيه رجيو يحقاقه كانت خيال يا ورثة قص المكيال كل كان نص قامين بيج والميدان هن نص قامين بحل الميدان إني أراكم بخيان نال صورة يستنبط نال كاو وما بين ذك حقه ضئي هنا ذك روح أنا وأخاف عليكم دوشينا عذاب يوما ما لان عذابك عذابك محيط إذن حريريني ويقوم قوم قوم قيو وفي المكيالة والميزان يعني كل عيني وفي ميزامك وفي بالقصة شاعة الدالة لديك حقوب ميزام ولا تلخصوها النسقى مننا الناس لديك أشياء حولها لديك حولها كنسقى مننا ويها اتكادينا السين حقي في وقيدك المقيني حسيني ولا تعثو حفل الساعين في الأرض لله حالات كوف سائنا عصا هي فسدوا قدكم دول <تصفيق> ويقوم أو كل مقياس والميزان بالقسط دق هي ميزان كلا دا ولا وحروف بعده في وافق كده قودنا ما يسترزق حقه السعدارده ولا توخص الناس أشيائهم دت كان الشيادة حق هي كان كانوا ولا تعتم في رجس دين ترك إلهي سبحانه وتعالى والحفل السادي معاصيهم يعي عصهم بقية الله إلهي أصل الدين صهرك أو حلاش أو الدين كحق أول الدين بخير الله من خير بان رح عبد الله بسم الله وتعالى هو ملدر عوض وحوي حلاش الله ما يصير أنت حرام بفي الدين وحلاش صوم جدًا ببالنا محل وحير أي بذكر حق الله الدين قوة الله ونصنع من الإنسان وحقد من الإنسان رخي وحبيله أيام الحق خير كنصنع منك في زمن يوم وحى إلهي أصل وحراش إذنه وإذنك حق إنيها بإذن خير بلن بقياد الله بقياد إله وحى إله إذن صفى يعد ba إذنك حق إولا إذن. إذن خير بلن إن كنتم أجاكين مؤمنين إله كوره ميسا وما أنا أنقم به عليكم بشينا بحفين من إله إلينا اليوم من إله إلينا اليهداد إله سبحانه وتعالى عاصدان عذاب إله إذنك إله إلينا اليوم قالوا وحيبهن. يا شعيب شعيبو asaraad ka masaarada badan ee kuwa aragnay ee tukamba taamur ka faamraysa annad turka inaan ka tagno ma yaabudhi waxay caagudayeen aabaa una abyaal ka naga awan walaal inaan samayno ka reebay sawi masaraadada ku tirinno kan iyadoo ka ciri waxay abyaalkooda caabuuji لان تعذو الحليم مثل القاد بالنب الرشيد متواصم بعض مركا دواساس و اساس ولكن هو ثانوي كجس جسان و استيز اصل البيت اللي نقوله هذا في التلي حي نعم ثلاثه كامرها صلاه لله وح خيره دمي فترنا صلاه تنوع الفت تماما نروح و كعلس خير و هنا يا شعيب قال وحي يا شعيب كما صلاه ذات كامرها أن أن نترك إننا كثرنا ما يعبد وحي عاولي الجيران أو نفعل إننا سائنو في ما نشأ وحدون إن شو أنا وحدون أقصي مصرا دل ك كفر إذا إننا جربتو إنكلا أنت الحليم الفريد خلوا يقوم قوم خيوب أرأيت بليج والرمل إن كنت قد عذان هاي على أو من ربي ربي حقه أنقصنا يودد أن هيو وعبا همين هن لقشكيو كورهم ورزقني هدنا ورزاقي منه حاجيس شزقا حصان شزق حرارهو وما اريدو مدونيو انا خالفكم ان عنو ان انضمرو الان ما انهاكم عنو واحد حاجيسا ان انقرابي وعنس كده اله ان ان انضمرو ان ما اريدو مدونيو الا الاسلاحة هجاج موية اخر دين يدون كن انه هم بدون يمسدعه حتى ان اودوا وما توثيقي وفجنتهم ما إلا بالله الا الا بالله الى اي كلمه سمول حق ما وافق يكمدقمي ادوس الى وما توثيقي الا بالله وفجنتو عد خير كيوافق سي حق ما ما بالله الله وانا صار صار أروح على جثبه هذا مرة البسدي أنا يبغى وخلاص مرة ما حاجة كلها حماهيو وين الصوبايو وين العبس التوين توره كئيب من بنيه وق تغب بنيه وق خير بنيه أيو كعبت بنيه وحسن البسدي بقول عليه رحمة الله منافقه أمين يستوعب إليه عسى وقال له وق أي أمين مو منكن أنت وعبساني هذا اللي يسرد نفس الإمام وخير سيسكوري يروح مؤمن منك وروح لفيديو يروح بور فاس بديه قبقي أنا كسر الدنيا ويسو أتحدري فرحاس بورطة وعارس أنا كسر الدنيا ساسك كل الميديا منافق يجعف هنا واره دخسي وصل كمرسائي سكير بحول الله ما دنو وها أصمين قرب هي, هي إن كنت هذان على بيينة هذان بشر هذان قصنا مر وها أنوسي وها نين كيرة هذوي هو ورزقني منه رزق حسن إلهنا غير ذاقي منه حقيسه شزقاً شزقاً وحسناً حرارة إلهي سبحانه حورو إستجيوه حرارة اوه وحولها يتمنى وحده إذنكم أن الله صبعين عنوه صبعين عنوه وما يريد أنو خالفكم مدوني أنو خلافون إذن قضع المرض اوه صبعين أنا كن عنوه إلا ما أينهاكم عنوه حقيسي سبحانه كرابي إن أريده إلا رسلاح وحده إذن يحوي يأدوني آخر وإذن أجادوه يأدونك أنك خير وتعالى حق يسألكه شان باركوا إلى من كان إلى آخره ويبابي صار روحه آخرنا إلى ربي ما صدعت من وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي وافجنتي طريق ما إلا بالله إيه. حق ياأي وافقين إليه سبحانه وتعالى معونة الله إليه كلمة سؤن فأحقق حق يسألكه شان باركوا إلى من عاصروا بدون ربي من تناوذ وما ربي وعالدي الجميع كانوا يقولون رح أنقوا الله مركي كورهم النبي ولا شعيب خطيب الأمتيات وهذا مركي أض عمبيضة قصور لا هو قوس كبير أيه عمبيضة خطيب قوم وياأقوم قوم كي يجيوا لا يجري منككم يعني إذا كسبناه يجري منككم يعني كحبارن شقائق خراف أن يصيب كحبارن أن يصيبكم إنه إذا أصيبوا مثل ما أصابه وإحى أصيبوا أحلا مدها قوم النح النح قرديسي او قوم هود خلاليسي او قوم صارحة صارحة خلاليسي وما قوم الوضن رود قوم كيسي منكم منكم حقين ببعيد من انكفقوا اما هو حق الزمن ووقتي اللوغة للهلاقي اما هو حق مكانكم من اكسناه ايان لقونه للهلاقي ساف ايوه هو شامب الابضو بقها انا باشو عايب شامب واماشو الاهي كصاد درج مااشو نمان كانوا يقولون شامب وقت كنا مفقود، زمان كنا مفقود، مكان كنا إذا كنا مفقود، لجوه هلاك، ورب عبصده لا يدري منكم يا قوم لا يدري منكم، يوسع إن كحن بعدين، شقاق خيال خيغو أن يصيبكم إن ودن أصيبوا مثل ما أفسدوا قومنا، صبي إذا نكون خيال قارمك قارم يسأله على ولد على على ستين، أنا بديم كله عويح كله عاي، قوم نورهن، أو قوم وقوم هودن، أو قوم صالح، وما قوم اللود منكم ببعيد، واستغفروا ربكم. ثم <تصفيق> تو إليه أطوات كان إنه ربه رحيم إلهي وامد الحريص بلن ودود العاجعله روح إلهي أصلاً أطوات كان إلهي وجعله سبحانه وتعالى قال روح إلى يا شعيب شعيبو ما نفقه وما فهم إنه كثيراً وحباً وامد تقره أحد لعه هذا الكائن بدنك ما وقرا وإن أننا نراك وأقرننا فينا لحظنا ضعيفنا تيمد أن قيماً لهن woro la rado ka hayna qabilka ugu jirin laa jamnaaq waxan soo maray بكم quwatan aw awi la rkn shadid rasuul ilay masoodirin illa wi وإننا لناك فينا ضعيفا وحان أراكنا إنا لحظة النظر مدعا وح معناها رهيم وحا قيمة أكثر نظر كمالي محان ملكة كبيرة وَلَوْ ولو لا أرهدك قبل كبجر ورجمناك لحبا كبيرة وما أنت مثير علينا الدشة النظر teemabban alekum عليكم min من الله haqis حقيقي maqariil kiintad karameetsan oo qiyamaysan oo ka cabsatteen badiilahi ka cabsan way wa taxtadteen ilahi muwaahid keyalteen waraaqakum daberkiina dhariyan laga torayo waxa aan de la qimayna rabbiin dib loogu noqdo waxa laga tooray waxa hadda hata inad dib ugu noqoto hadhow soo qaato يا قوم أرهت أعز عليكم قبيل الكريق مياه عزيزا قالصا تيمت بضن وكرامت بضن عليكم زفين من الله إله إلهي قبيلكم إلهي ما قبيلك هوي وتختموه موحد قيلة وراء إلهي وراءكم نبر كينية جلاشة نذفية المدلقات فهي إنا فبقى فبقى بما تعملون المحيط واحد طمين يستن إلهي واكور ويا قوم قوم يعملوا على مكانتكم حال الدينك كشقه ساتين أحاض إن aamilun annaw an al fariya sidana anahay fariiq qayga ii xaal kaan ah ay hada ku dhax jiro umban aanahay sawfa marka dhibdan baad taarmoon ugaan doontaan man ruuxa yakee wii mad aadab ala bi xudhiid dulleeyah wa man ruuxa lugan doontaan huwa isoo kadiibaan bilow ahawad saas aniga digulee in يرغب همقان اني انقوم معكم معينا رقيبا سغياي نيول بو انغيا اني هيدنكو انسغنا وخا ياندون ولا ما جاء امرنا عمر. مركو هراجي مركو يني لجينا وان بدب معه ان كيف ما يسئ ولجرتي برحمه رحمة رحمه الحريص ابتد بك بدب علينا حقنا كاطي واخذت الذين خيو يحاقبصي ظلموا قالوا اي اصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين بين قط، والوقي لضرور، سبحان الله تعالى وشاهد، فأخذهم عذاب يوم الظلم، ضرور أنت، دش الله كان أنت كل البند كل عين، مركي ضروري يسوي مدين، فكله يسوي عذاب، مركي هذا الوقع كل دواخ طيب، كل دواخ ضبطينه، فأخذ الذين ظلموا صيحة، فاصبحوا حيا هذين في diyarim guriyohoda dhaxooda jaakteena koob baxteeyay meeyti dad tim kanaama jassaaha waara ruumarka ruugo ka fashay saayo ruugo u fadle wada meedha baa guri kaan lam yaqano fiha kaano shani lam yaqanu wa baa iyagoon nagaaneen fiha guriha dhaxooda weli guri gan ruuf ba joogin baqlo malayaa wa alayhi subhanahu wa ta'ala بعدا فقام با لمدينة أسرنا كما بعد السنة تستموت إذا استموت فقالين أي يقول أن الإله يقف فقالين إذا سي، هذه جنة هذه خير وقد أرسلنا والله قد أرسلنا أون دو الري موسى بآياتنا بنلد الري وسلطان دليل بنلد الري مبين عد هلا سرعون بنلد الري ومليه فالطبعوا ويرعين امر فرعون و فرعون امرتي تقديمته لجري وما امر فرعون فرعون امر كيسن ما برشيد متوسن امر ك فرعون ما متوسن الى ودائس متوسن يقضبو هو حوروا ده قومه قريش و القيامة قيامته كان هو ورده فملحو ما هي سو هو حامي له سو هو ري اي قيامته سبحانه وتعالى يقدمه هو حامي قومه قريش و القيامة فاوردهم سوه جاملين يوحو كألو لنا يا النار وبيس وحباس لي الورد أرار المورود والأرار ويردهم أرار فلاه وباصلهم مارو فأرار وحاورهم فالنار فأرار يوالي سبحانه وته لكن صغوه وضبو سلح وربي عب يضرق سعروا نارته وذكرينه ووطبحوا والخعسي في, في هذه الدنيا نحية لعنة وفرعون يقوم كيسيد ويوم القيامة كان لعنة بالخعسي بيس وحباس الرفض kalmayn almarfud oo loo kalmayru waxa uu baaslay xirfdoon waxa loo kalmayo oo maxay noqotay dewanaar iyo lacnad caaba qadad bisarftu almarfud bisarftu wuxuu baaslay kalmo almarfud oo من أم بائل قرآ قريون كورك هديوي نقصه وانقاور رمين عليك دشارة منها وحكم إذا مجاريك عدد كلجة هلاقي قائم الميت تاجر يوحسي يمد ببعضه بس تقولوا الله كارل كارد دوخة بضبوط بحياة بحياة الطبيعية بدلها هذا كاس أهم شيء أيد الجناين كونا سياح هه ثمود إلا بره يستمع سنجنا جوري كسر سنجنا بره ده إنتوا إلى من أن بايل قرى قريوين كوار قوذي وي نقصوا عليك وأنك ها قصن ميله محمد منها وحق قريوين كا كميات أهل قوذي اللي هرقة قائم من ميت تجنيو حسيدون مثل جوي ولا بابي ما نادل ولكن ظلموا وايدلمن أنفسهم أنغما نذلمن ما كان هلاجني هي عن نفسه فما أغنت وحول خمستين عنهم يرى حق الله أريها تقول مترين الله تقول هيذوهم هيذو عونا يعوي من دوله الله إلهي سقيس من شين ومترين وح الله واحد قطر طويل إلى عذاب كثير عقاب على مرض لما جاء أمر ربك كرب جاء وما زادهم وعلي هذه ومتدين غير صديب وح خساره غير صديب غير تخصيب صاروا من سبحانه وتعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، وكذلك صار صواعي، أخذ ربك ربي القبشير إذا أخذ القرى، مرقوا قريوين كوائل كيدتك قريو الذقناية، مرقوا قبسوت، وهي ظالم والحهى ظالم صاعي، صحيح قريرة كيدتك الذقني، إلهي قوشه سيف، إن أخذه قبشير إلهي أليم ومتحنون بذن، شديد وعليك بذن، الله سبحانه وتعالى. واد القاد بن الى كان خلاص واكاف جنا يا مرق كو تري ما يكون حارس امي واكاود غير سبحانه وتعالى ان لا يوم للظالم ماكو عدنا رسولك في سيره حتى اذا اخذ ولم يفلت الى ذلك وسكرته وحليم ما هي لتكمد القادبن وكادع حتى اذا اخذه لكن ماكو قبضه لم يفيده سيد امي كف فكن كريم سبحانه وتعالى وكذلك الساس الذين انكسو الرمال ذاتك عسل وقريون كي يقول لك اللبه بيه ايو اهذا اخذ ربك ربك عقل شهة داخذ القراء ملكم بقال لونك قفته ويه ضالما فهي وقريون كاسم قالوا اله العاسيوي ان اخذه اهلاء عليمن وعمل حنوان وشديد على يبضل ان في ذلك الله سلمان قال ان في ذلك قصة ذاتك الولاي انكوور الرمال اللي هلاقل هي كوة اللي بدبادية مؤمنين اينا ولا بدبادية لقانه وي ان في ذلك إن جه بالبادية إيه إهلاج إيه هلاج قاله اللي هلاج رعاية ثم باقصه هم علامت باقصه عن إلهي اللي هو قدرت سماه وتعارفوا وضحك ممن تأود بالبادية مرة لو قدرت إله سماه وتعارفوا كفار طي الظالمين لمن بأعياد وقصه عن تضخاف كعب صلي هذا بالآخرة آخراء هذا كذا ذلك خاصة آخراء يوم ماليوي مجموعة لا صوكل له يستقدر الناس تشرب على وذلك كاس يوم ما لم يمشو ولا سو حاضر يوم واحكملان والله غد لمن اي في ذلك قسوينك كاس. لين كسو ورمي لا الايه تنب قصه عمره قادهش كو سو الى سبحانه وتعالى ان لا غصب و كو سو سو مهمهوبه لمن بايه كو سو عذاب خافه ذلك كاس اخرها يوم ما لم يجموع لا سوء كلمه لله استقدرتي ان وذلك كاس يوم ما له او لا سو خالل ويمن اخيه دي امان الدين بالاسلام والقيامه الى الاجل إلا مويه معدود ترتنب اجل بلاد هي الله سبحانه وتعالى اوو تغلق اجل شيبان ولي لا غيرا وخا دب لوو دغاي وتعالى لا وها المده اللي هي وهي المده اللي يسوجس وقت وقفت وقت كسر رمى اذا كانت ديع مش له روح مرق لمن أجل الولاية كمان هرم رك كمان الدبلعول واساسا قيامه وقت علاه إله وقاب تسمهان وتعال على وثيل ومن آخره كون انت على قيامه وسماده أوله على وثيل ومن آخره الدب مرتجي إن قيامه إلا لأجل مويين لأجل أجل مدد كاد مويين معدود إله أكثر ترسما يوم مار يأتي وإمره وآخره قيامه لتكالون خذل مايسه نفس النفي إلا بيدني إله إله كيستموني واحد الكرماني سنادل السكاه الله يو ورآء مسلم بجسنا اللورد هذاتك واحد الكرماني روح روح لا الله يمر واحد الكرماني إلا بيدني موي فمنهم شقيم بحكمت لا تقوى حكمت من النار وسعيد ميه الجنة حكمت فمن الذين فوق الشقق أعلى النار كعيا شقيينتها ففي النار النار لا حياة بقى هذا الله محيرين فيها نار قد حيرة زفير وشخير الله لا صوت بيرين زفير يشهق ودمهره ايي عيونه qaytsad uhaan sawt ka rew oo zafir ku waka koray iyo kordaa shayna qana wakan hoos hawo markoo ka saleeyayuu ku gubtaan ayay oeynaya waqan somaray rasuulku ila salaalahu alayhi oo yaa marka quraanka akhriyaysaan ama hadbeer isku ohi marka salaanka ka warbana rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri intay ooyan oo ooyan ayaa marka dambe diig noqonaysaayo ilintoodana waxa markaa uu yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam raakeb Ilaahay ugu naxariisan mahay subhana say oo yaan ma kay daalan la hos u dhigayaan korntay u goyaan xariidina way fuurayaan fihaana saddexeed maadaama ci samawaat iyo ardh inta samawaad jifta iyo dulku wa ila quraanka ku sidii kalaamka carabte wax ay aad u reeyeen oo badan yaaba waxay si sahimahu wallahu wa huwa wayy deeki wixid ka haye naarta qalay khwari ma hay walaga soo saaray illa ma sha'a rabbuka illa man sha'a rabbuka fahiyaa doonamuyid inna rabbaka rabbiga fa'alan wa samay badna خالدين فيها وكواريا نارت بحيره ما دامت السماوات والارض انت اي سمح الجنك ما نوريك الكواريا الا ما شاربك اله يموت دون مويه ان ربك عالم وامل الذين سعيدوا هو نصيبك بضنا ففي الجنه في جناحه البيت اهلين خالدين عليه وكواريا فيها جناحه الدحيده دا ما دامت السماوات والارض الا ما شاربك اله يروح دون مويه او يغنى ولا فريسه تي او قري ما شاربك تكون على الكوره وساقي مويه wa kemaa min kaay muhi caay laakin ma caasayseey inta ala kale goso go marku dhuul noqdo baa la soo saarayaa jahannamiin baa laab dhin guur rasuul sallallahu alayhi wa sallam marka saa' ku ficanad marka illaa ma sha'a rabbuka yadan saa'a lagu fasareey واسسنه إلهي أستيه روحه وقليهي لما نقوله ليسو فلا تقنها هانه نبي الله من حاله من كهوه في مريك شكله كرسر نانه مما يعبدوه عاويدين هؤلاء يخوه قارضه هو قارضه وحي عاويد يسوه حكا شكينه ما يعبدونا ما عاويدين كما يعبدوا سيوا عاويد جرين موين من قبله رج أبيالكود يقولون هكذا يستان مري wa ka adilay beril koor uu markay ameyda ay wax u shaakta dhaa abaana maana kasu gaariyo maabaana wax ka sugaar markay la wax iska daay fala taqoo haa an fi miryatin shak gaada waxa sameeynaa inuu badal yahay inuu galay inay xifa ku dhinto oo naar ku galaayo ku wareeyaha ka shakin walaal subhana wa taa fala taqoo haa an fi miryatin shak sa ka ما يعودون عاوديًا إلا كما يعود عاوديًا مويًا أباهم أبيال فادي من قبله يأكل ويَنَّ أنا والله موافقهم ونقول فين نصيبهم نصيب كذي أدون كي كل هاي غير منقص إن حريه متلاقين استعمالنا غير ثيود أدون كن كل هاي وهري آخرين مركب فوق ولا قط عتينا ولا قط عتينا وانسين موسى الكتاب وانسين فقتل في ولا سخل في كتابه ولا سخل كلمة كلمة هديني الدين من ربك ربك يا حجي لقد يبينهم نبينا حوله كو هذا لغوسو دير اي اختلاف وعلى كره حكم الهيو قالوا ولا هلاغيت اسلام كان وعلى سوتو لسومدي هور لكن اومضن سوومدي هور الهي سوحان كسايم ما هي وهلاغي ما هي ويورا كلمه هدينا الجن صلقه من ربك لقد يبينهم وإنهم يوم قالوا الله في شك ان شك بي كغ سوين منه القران كان حقيسه شك غاس ومريبين شخص كاسي ابارهو ااد وإن كلا مذل أركو لما لا يوفي أنهم وإن كلا مات كلا مجروا أم دي أحد مجروا لما إلا بلدهجة إلا هدوجة لا يوفي أنهم وقوا فينا يا ربك ربك أعمالهم عملكو أيه إليه السبع ووافقه وحبائن كتب من إنه بما يعملون ضد واحد سمينة خبير ترحوا الباب واحد السمين أيه أي وافقه ونستان سبحانه وتعالى وإن كل ما قلن ملا أركب ما إِلَّا كل أحد إلا هدو جروا لا يوفي أنهم وفيني ربك خَيْرٌ عمالون عملك شَرٌّ سميين هدو خيرها خير هدو شرها شر روحل بعملكو سميين وقوه إليه ست وافيهو إنه إلهي بما يعملون خبه وحي إلهي روحل بحقوه إله كما أمر لا تك أديك ما ka توابك أنا قالي ما لك توابك يعني يجون هالتصنعان ولا تدعوا حدوده قد بينه إنه إلهي بما يعمرون بما تعمرون حسنا بسيف مخنث عمر يحصل كل شيء ودنيه ودن ما يحصل شيء كقريب وقريب ده عن عيدا ويا عيدا فاستقيم كما أمرت وحاول هذه أدملتوا قاليه تصنعوا قالته أنا سيد إلهي كفرى كهال إلهي كهالدوني سوء إلهي كفره قلت وصمده ومن معك أددك عادقة قل رعصاني أددك هنين إيقونا هالتصمده ولا تدغو حدودها قدينه إلهي سبحانه وتعالى وحول بحد وسميه حد يهدافنه وهي إذن كره ها قدينه وي رب إذن كره إذن فره هكذا قلت إنه بما تعملونه بسير ولا تركنوه أو إيرانين إلى اللذين كوية حقه ظلموا إلهي عاسي جارد wuu xaqooda u yeelanin oo waxa ay sameeyeen amaashada ka raali noqdeen oo aha ku raaciinad darfataayn fatamtsaqum kuwa raacdan ugu yilaataan oo ku deeytaan ay markaasinaaray in taawad isku shabehdo oo qawlka iyo waxa alla subhanahu وتعالى ta'ala wuxuu jirro xasaayir oo marba ku من تشبهه maanta shabaha dadka oo waa min diyaar kamid waligaa bar islaamka ka saasheegato gaalada inta isku ekayseen oo jicashay oo wadankooda ilaahay sabab wadanka nagi oo ka wuxooday ad qadaneys oo sanhara oo soo sheegay culimada ka wadaa ay ku tirsalaan oo markay intaas samiyay ايه اسكو گالنا ينه باثور فاي القاس هو كاي دا نهو اي كان نغيسو خودان دا تدا تكون خدمات اما ايه اسكو شباهدو قياماه و خادمان ادي او ايغاي لا سقدو ماركا و ايات سبحانه وتعالى قول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 ما هذا الوائر شو لا اله الا الله وكره قد انا كوغو انجهي قدو يلاتو ان نار قتاوانيسو ولا تر كانو الى الذين ظلموا فتمسكوا النار واليس حد غا ويلاتان وقلب غو يلاتان وهذا القو غيراتان وفعاش غو يلاتان النار واليسها النار بامركا ايدن تاوانيسو نار باغليسو وما لكم من دون الله اذا غيرك من اولياء مركو اله النار waxna herta ilaahay subxana wa ta'ala idin ka difaaco wali aha idin ka soo bixiyey helimaysan kuma laato wa oo oo wa كسلك في هذا الدبي يعني سرتمه، الإسلام كأيه قالوا كدبلوين سر، مريضون أولوا يتعبوا فيكم أو هو كأس أو هذا قد يلقي كتاعيا، هدول من أيه بأيه قيام هذا الكلام بتصور مركي طرفي النهار وزوا للفamilies ليه إيوه قيل هذين كميت إن الحسنات هي نسيات وصار لي أرضن شن تي وهاك نسواق جاليا بعندو عاد الناس تسير صحيح خصق ناتب خال سبب إلى هيدو ندكان هاي السبعة هوين أيوسا قشرة وحببا يعني مركزو خارج أيوسا صغير مركز شميه كسو يد نبي سلامه عليه سوى سوى قرير رسول كلايو هلاك بنقول لا بان وين هلاك صحصو صلى الله عليه وسلم حاط طمي إلهي سبحانه وتعالى صلاة بالتكلمات الخواد اللي غبحي بعيد السويدي ما اني كان خاصي ايتاي تو فرحي ما همم داي دمان ايو رسول الله ورسوله واقيم الصلاة صلاة الفجر وسها ياك سنه سي رسولك اوتو ينوبري اوتو كوي عليه سبحانه وتعالى راه مسلم في الطرفين ما مالك اللي يتقليم صلاة الصبح لك صوب الله صلاة الظهر صلاة ايه وحا سدبا ضربته هور وزل في من المغرب كله هي عشينا هل كان يجلى يوم وزل في يساعده من, يساعد من اللي هين ككمل وعشان تترضي إن الحسنات حسنات يجيبنا وحي بابيًا السياقات سياقات كبابية الحسنات لاتمارض خير لاتمارض دم بجي كارض عي حسنات صار ترتيب الله سبحانه دم بجي يرى وندي سرادة القببي وهو صلى الله عليه وسلم كشبي وبي وين وبي بدن وجريه هرتسم مرة يحط فعن وشن جلاد فوق إيش التملك؟ روحه وصقمه يعلم ويرسوله أحديد متفقاً ما يبعدهم. فكذلك مثل الصلاوات الخمس يوم فله بهنا الخطايا ويرسوله إذا تنيت القوائم يرسل لي الدم بقوق بابية عقوم ميرا شنت الصلاوات مرك الدم كبير كله فجاء ويرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكبير كيف جات؟ ثلاث دواش قدر كام ميرا يسوي رسوله سان تلم غشينا مركا دائماً ما وح الوية قان دم <ماني> مره ان الحسنات حسنات يذبن السيئات السيئات كي بابيان مره السيئات سميسه وحسنه كدنبيسه حسنه دي هيا بابين السيئات ماشي ولا غير فوريه واي ميرميان ذلك كافي ذكر وانو يحل ذاك انتوما يو اسكو انتوما يس وانا يسارو ما تضيعوا أجر المستنيين أدق إحسانك سميه الهي عبودك تذوق ربي الهي أجر كود موي اليوم فرونا كانت محيو هنود من القرون قريوينك قرنيد من قبلكودينك يكوري أولو بقية هو خير باقي أصحابها هو سينهون هنا ضف الكعري عين الفساد في الأرض أقول كي الفسادنا يعني يا معاصلة إلا قليلا وحيرويين قوم من ذك تمدها أنجينا أمبر أن بالني ومنهم كوا أصحب خير كباغقها وانتباعوا وحير رعين الذين ظلموا هو إله عاشي ما أترفوا فيه أدونك اللو برحي أدونكوا يسكر رعين وآخروا كل الوين بألي سبحانه وتعال وكانوا حين نغذين مجرمين إله كوا كفقوا الدنبير الإيالة ومجرمين حين نغذين بألي سبحانه وتعال فلولا كانت حيو أهانوي من القرون القرية قرنية من قبلكم إنك علينا الله إليك إن كوري ولو بقية هو خير باقي الصحيح خيرك وكب باقي هايو عندكم مرنى خيرك وكب باقي كوي هالله هلي هو خيرك وكب باقي كوي هو كب باقي هو سويا عين الفساد في الارض الشيء يقول لك فساد كأيو ما عسى الله إلا قليلا مريا وحير ومن أن جينا كون بتباليني ومنهم يا كامير واتبع وحير عين الذين ظلموا كوي إله العاسي موثف فيه وحي لو بحر حي أدونك لسكر عينه قال أركد أنك أذكر عنه هي قيامة هي قابر هي دمار شيء وكانوا مجرمين بين قذن مر على سبحانه وتعالى وكبرها ذات سيم ومدن أقولها سبحانه تسهيرون خير كذبك الفر شر كذره وتعالى شلبت بادن وما كان ربك رب جمها ليه إنك القرى مقالين في كيها لاجا بالذل من ذل ملله كمها لاجو والحال أهلها ذات كذج مسلحون أيهين هو أنت النفط الذي يسلحون هذا الهدان غير كثيراً سلاحيون ومصلحون وحي سلاحية ومعاسرة لدك هذا المقالة أنت الجوغان داد إلهي سبحانه وتعالى لين دي سؤوه غيروني أوه دادك شرك أو خير كفرية أو معروف كفرية منك أنت داد نوع عاسرة الله أنه أو إلهي بتبادل يا سبحانه وتعالى دادك دجاني ومصلحين إلهي مقالة المقالة لكن المفسدين ترعا وإن شرط صمائ كله يرسل هلاجي هلا جنما دين وما دي, دي, دي ورثة رول كله رول جوين أيه أوار بالجوسي ما خسر دماني قار بالجوسي ما خسر كل ود سلام وليه كذقرا ولا يذارون كذولي مهيمن مختلفين إنس خلاصين ضف إنس خلاصين قديم دش خلاصين أو قوة إسلام آه إس إس مريان وان الدين تبان دكوك على ترين وقال يا سلام كذب بما يقال الا مرحم ربك ادو الهي ونحريس تمويل فقول الهي ونحريس ما خلاف ولذلك خلقهم الين نحريسا صاور ولذلك خلقهم خلاف وتعالى لا ان من كلمة ربك ربك كلمه لام لان تام والأمل أن نبوتيه وقال له كل الأرض من الجنة يور الناس أجمعين وحدثك حال من ذي يوم إنه قنن الله سخر فيه إله يبصه هري وكل الأرض جهنم بوحناه مرجدتك جهنم اللي بيحن وهذا النقطة وكل من الله أركو أمبيري كم يعلم قصوا أنفساؤه عليك دشال من أباير الرسول رسوش وراء قوذي ما نثبت وحنا قصواهين ما يو oo mareeymeysan waxan kaliya ku tahay si adag aad u qatay dibarka ku qoodu dhicin lugey wadaagu oo dadka xayr kale dibi jiray oo la xiri jiray oo la dir jiray oo dhawaato ku dhici jiray oo lacay jiray sheerada ee dadkii islaamka dib ugu noo markay naftadii ciriiri gashay oo waka ciigu wuxuu doonay dhankuu doonaya kaaga yimaade waxa laba inaa taariikhda ee sheerada ee uu dadkii hore ee al-khayrtaa wixii ku dhici jiray adigu waxaas tahay ما قصوانا كهذا قصوانا إن نثبت بها أن قصوانا في هذا قلبها وسقل بها وحقه وسقم وجاءك وحاكوين في هذه صورة الحق وحاكوين تنبغي الله إلا رضا صلى الله عليه وسلم صورة الحق وحاكوين الحق وموعدة بقوة الوعد صورة الحق وذكرة إنتصروا الموعد يا يذكر للمؤمنين وقلوا حتى هذا للذين كوي لا يؤمنون إلهي أن شمعين هي كتاب رسولك سأعماله على مكانك ساكله تاريخ الدين قوشي قيام حارب دين قوع على هذا السلام كان أنقون سن هذا النهيان قوشي قيام وانتظروا مركز سوق إن أنا منتظروا منتظر وحيمانا يوسيق إن ولي الله يبوسون الغيوب سماوات واحد مقن إحساس عليا وإليك مرايك في الرسول وعند كلام وإليك اليوم واحد صاصه واحد بريء من ضار من أجنوجنا واحد عارض من يمين أجنوجنا ماي ولي الله يبوسون الغيوب سماوات وصلنا مقن يرجع الأمر أمر مخلوق وانا اللي يا كل دم امرك سويته دوني الى حق يسلو عليا فاعبده الهي كما سدا سوى صفاتك العظ وتوكل علي الهي انا ككل صوره ترى صار قد كار هك باق وما ربك رب gamma بغافر من الهو سمى ما تعمل واحد سمى انسان بسم الله الرحمن الرحيم سورة سورة سوره فيوسف سورة الصوره ما كنسو داي كم مثلف الامر تلك آيات الكتاب هذه يعني ايات الكتاب كتاب كأي شيء كتاب المبين ايه عذاب وعدينيه إنا أنزلناه كتابه مسودا جن قرآن حاريا مثل آخرنا عربيا آه لو قال الكسوردج اللي هو آخرنا وقال عربيه وقال عربيه برشيد وديمو حتى جتان كده وديم لا اوي نحاي كتابك لايمح الكسوردج اللي وقال عربيه رسوله صلى الله عليه وسلم من دينته حديثه وبيدونه نحاي من الطيب رحمه الله وكتابك اقتضاء marka مستقيم الله عاد وغوره مرحبا سؤال وحول سؤال ودي بيركوا وواجب إلا برتو وواجب كدة بعد اللي يمكن هذال البران فا يقول حلو تزيد في الدين والعقل والخلق قليل فروحين تاوي ودي هذا البر ندين تعب قفظانس أو هذا على قياس خضبة أو قراءة مهم أو لقطة أسبوع wixii dacayn laga warmo in dadka lagu balaajiyo qalbiga in lagu noolayeen wakasta dad badan ba iska fadhiyoway waxa la weey ka garmaayaan marad oo saf dhaakare aadi weheli laakiin dad macarrada waxa laga reebay naarta looga وروح عليها الشقة كوريسة دون بتكوريسة حبلا صار إنجليز كبا الأرديا ومحالجها لوح روح الس سبحان الله تعالى روح سوق ترميها على القراي في رزقي في الحمد لله يا ولد لو فر ح حدكم برزقي للتبيعة وقائلة و له و سنو طرف ولله كعصر مركز رزق غالي شنس وانا سنو في هذه حلال في هذه ممكن في الرزق كسر ضايع سكح مبارين وما لك كلاع دوا حبحمونو عراش الحوا قرآن توي رسوله جرك نجى مرك قبل الجري هلقه روحه أودعه عنو سنه حرام جرين يسجرين هلقه سأجهر قرآن توي رسول صلى الله عليه وسلم مرق قبل الجري مرك دونك مرك ذكى اذكر عن وح كلام براني على يدي ربطنا هيني وح بينو كم قي روحه ممودين والوح لا كام قانون الدين تاليه هذا البران أنت صم يربو يس مهانا قرآن عربي إن انزلناه قرآن حريم لا خيرو عربية لعلكم تعقلون لكي تعقلون استاذ أجرتان أيه الله سبحانه وتعالى إن كسر القرآن كون إذا القرآن كنروح أن أقوين وإلهي سبحانه وتعالى روحا عقل ملوى ورأيه كلام عام نحن أنو نقصو أن قصصين عليك البشر النبي لا يمحو أحسن القصص قصتنا نبوة نحثون بما وحين وحن وحين, وحين لحين سنكو قصصين إليك ألقى حق هذا القرآن القرآن كنا وإن كنت وحيد من قبل القرآن كان هرك لمن الغافلين قواموش اصول صلى الله عليه وسلم القيم غافل بال صح قلت لو قيد ما لقيت حملت اقول عم القرنين وانا ساحس وي فوح ان الى كتاب جاء اقول وكل بيت الخرد ورسول صلى الله عليه وسلم جري سخر الله له قالوا وحقيقه هو له مرض شيطانك اي جري نحن نقول نقص عليك وانكاه صوين احسن القصص قصتي هو انا بما وحيناه هناك محيوني تحييسان في وقت الصلاة إليك وهذا القرآن قرآن كان وإن كنت وحاله وإن كنت وإن كنت من قبل القرآن كان يرتي لمن الغافرين هو أن أقول إن حقيق السعودان حقيقي مادة آخره وكاز حصابه وحصل الملء بهم وأذكر حسن الوقت قاله في واقع قصدي لأبيه يا عباة أباها إن أنه رأيته ونرتي أحد عشرة كوي كوكا وأن أرضك والشمس وأنت خرحدي والقمر الضيحي رأيت ما لك إنت صورا لي عنك سجين يويسجوسوم إنت ذاك يويسجوسوم وولدي وانت صاحب قارب في ويل تو له والله يعقوب يا ويل كي لا تكسر رياك الرجال حوج قصون حوج والرمل على خوشه ولا له ولا لها قصده هو شيء فيكيدوا لك وين واحس يا هذا ما لاحنا نقندون هذا كسر ataabay hooyada iyo aba waka markawalku dakhrayan wa ku xasdayaan inay ku dilaan baa isku dayay fayaki duulaka kaydah dadu sheegto oo qasahaa uu waranto sharqaal bay koos samaynay si ka gastaa khalas lahayn inna shaytaan shaydaan kulli insani adoon muumin buu yahay oo عاشر دنوا شقه شيطان وهي شيطان كابي شيطانكا ميدو دالاي او وكذلك ساسو ييتبيكا كو دوورتي ربك ربغا و هو عالمك ابي و قودورتي سبحانه وتعالى صول بو كا دغيا ولالها وكذلك ساسو ييتبيكا كو ربك و هو عالمك الهي و قباريا من تاويل الاحاديث فيرا فصت الكرو و عتينوزو ريا وعلمه وادي يقاني لا اله الا هو اي كسي ويعلمك من تأويل الحديث ولاه قبري ويتم الله وتام نعمته ونعمته يس عليك بشاره كتاميه وعلى اليعقوب يعقوب, يعقوب الكي سي الله كتاميري كما اتمها إلهي الله نعيس وكتامير على ويكلبا دي ابو من قبل ادي إبراهيم ابراهيم و اسحاق و هويده و هو لواب ان ربك عليم حقين الله وعلم البلدان روحه لا تكل قد دورناه هو حل الصيناء إلهي سراي قانو إدكي سواك رياقان روحه وثب مدين حكيم إلهي سبحانه وتعالى وحول دجا مشي حباونيل إلهي قول كيسية فعل كيسية قضبه سيف منك ومقف إن ربك علي حكيم والله عالم